Ali İmran, 53. Sayfa, 30 A. Yüce Allah, günlerde her biri, ne yaptığını hatırlar. Allah, günlerde her biri, ne yaptığını hatırlar. Allah, günlerde her biri, ne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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء التود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا.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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء التود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا.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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 30 b وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ والله رَؤُوفٌ بالعباد حّكمم الله ونفس والله رأوف بالعباد حّكمم الله ونفسس والله رأوفم بالعباد حّكمم الله ونفس والله رأوفم بالعباد حّكم الله ونفس والله رأوفم بالعباد. وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ والله رأوفم بالعباد حّكم الله ونفس والله رأوفم بالعباد حّكم الله ونفس والله رأوفم بالعباد حّكم الله ونفسس والله رأوفم بالعباد حّكم الله ونفسس والله رأؤوفم بالعباد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 ve yuhazzirukumullahu Wallahu raufun bil ibad 30a ile 30b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 يوم تجد كل نفس مَا عَمِلَتْ من خير محضرًا وَمَا عَمِلَتْ من سوء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بينها وبينه أمدا بعيدا وَيُحَذِّرُكُمُ الله نفسه والله رؤوف بالعباد 31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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم دنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم دنوبكم والله غفور رحيم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 قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ 30 ile 31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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. 32 قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 ''Qul in kuntum tuhibbun Allah'a fattebi'uni yuhbibkum Allah'a ve yaghfir lakum dunubakum Wallahu gafurur rahim ''Qul atii'u Allah'a var rasul fa'in tawallahu fa'inna Allah'a la 33 ''İnna Allah'a ıstafa Adama ve Nuh'a ve ala İbrahim'a ve ala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 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَآلَ وَآلَ وَآلَ وَآلَ وَآلَ وَآلَ 32 33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 ان الله اصطفى ادم ونوحا والابراهيم وال عمران على العالمين 34 ذريتهن بعضها من بعض والله سميع عليم ذريتهن بعضها من بعض والله سميع عليم ذريتهن بعضها من بعض والله سميع عليم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 Zürriyeten ba'duha min ba'din Wallahu sami'un alim Zürriyeten ba'duha min ba'din Wallahu sami'un alim Zürriyeten ba'duha min ba'din Wallahu sami'un alim 33-34 ve Nuh'an Ve âle İbrahim ve درية بعضها من بعضه والله سميع عليم إن الله أطفأ آدم ونوح وَآلَ إبراهيم وآل عمران على العالمين درية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله أطفأ آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين درية بعضها من بعضه والله سميع عليم إن الله صطف آدم ونوح وأل إبراهيم وأل على العالمين درية بعضها من والله سميع عليم إن الله صطف آدم ونوح وأل إبراهيم وأل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم 35. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا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 اذ قالت امراه عمران ربي لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم اذ عمران ربي اني نذرت لك في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم 34 35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 إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وضعت فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت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 36b بما وضعت 36 ب وليس الذكرك الانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وليس الذكرك الانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 وليس الذكرك كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريةها من الشيطان الرجيم. وليس الذكرك كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريةها من الشيطان الرجيم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإنني أعيدها بك وذريةها من الشيطان الرجيم. وليس الذكر كالأنثى وإنني سميتها مريم وإنني أعيدها بك من الشيطان الرجيم.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 وليس الذكر وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك من الشيطان الرجيم وليس الذكر كالأنثى وإني مريم وإني أعيدها بك من الشيطان الرجيم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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 35 36 إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ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 إذ قالتِ إمرأةُ عمرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْاُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي اُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 37a فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسني وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسني وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسني وأنبت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 فها ربها بقبول حسن وأبتها نبات حسن وكفلها زكريا فتقها ربها بقبول حسن وأبتها نبات حسن ووكفلها ذكرية فتقها ربها بقبول حسن وأبتها نبات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 ربها بقبول حسن بقبول حسن 37b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 هو من عند الله إن الله يرزق مي يشاء قالت هو من عند الله الله يرزق مي يشاء قالت هو من عند الله الله يرزق مي يشاء بغير حساب قالت هو من İzlediğiniz için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 من يشاء بغير حساب قالت هو من عند الله إن الله يرزق <تصفيق> من يشاء بغير حساب قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قالت هو من عند الله إن الله يرزق يشاء بغير حساب، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق مي يشاء بغير حساب، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق مي يشاء قالت هو من عند إن الله يرزق مي şâ'u biğayri hisâb 37 ABC Fe takabbalahâ rabbuhâ hasenin ve enbetehâ nebâten hasenâ ve kaffalehâ Zekeriya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 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا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 قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا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 قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ 36-37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 قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريت من الشيطان الرجيم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 لَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا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 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق 38 هناك دعاء زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هناك دعاء زكريا ربه قال ربي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هناك دعاء زكريا ربه قال ربي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع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 من لدن كذريته طيبه انك سميع الدعاء هنالك دعا قال ربي هب لي 37 38 حسن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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا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 53. sayfanın tamamı ile 54. sayfanın ilk ayeti. Yüma tejdu kullu nefsim ma amelte min khairi muhdara, wa ma min su'u il an n wa binehu amada bagida, wa yuhaddirukum Allahu bil-ibad.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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْا أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أعيدها بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء